بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اتضح من كل ما ذكرناه أن المهم في الضمان السيرة العقلائية أو قول قاعدة اليد لا بمعنى لا بنصها الروائي وإنما بنصها العقلائي أنه في ارتكاز قاعدة اليد ارتكاز عقلائي وأما الروايات أفتكر لاحظناها واحدة بعد أخرى فهي لا تنفع شيئا ولو نفعت لسانا ما اذكر قبلنا بعضهم ما قبلنا بعضهم ناس يعني ان قبلنا بعضها وتمت هناك قاسم هناك نقطه مركزيه وهي قاسم مشترك بين كلها وهي مسألة أن المالك لم يهدر احترام ما لنفسه ومن هنا انتهينا إلى نكت أخرى وهي أن عكس القاعدة وهو ما لا يضمن بصحيصه لا يضمن بفاسده لو تم فإنما يتم في حدود صدق اهدار المالك احترام ما لنفسه يعني كما كان ما يضمن مبنيا على أن المالك لم يهدر مال نفسه لم يهدر احترام مال نفسه كذلك ما لا يضمن مبني على أنه قد اهدر المالك احترام مال نفسه باقدامه على اطباب المال مجانا ومن غير عوض كون يصير هذا الاقدام وإلا إلى إلى ما صار ذيك القاعدة قاعدة الأксиام تتبغث فهاتان قاعدتان بعد أن لم تكونا لا هذه ولا تلك قاعدة قرآنية ولا قاعدة رواية وإنما كما قالوا أشتحدث الأداب ولما أن المتأخرين إذا يجب أن نأخذهما كل بتحفظ وعند إذن كثير من مثل ما قلنا الكثير من أبحاث النقوض أصلاً كنتي عليكم السلام من أشخاصها خب نمثل متى يصدق العكس؟ ممثل ببعض الامثله في صدق العكس أنهما لا يضمن بالصحيحة لا يضمن بالفاسد اولا انا ممثل هنا بالهبه المجانيه لو كانت باطله وهبت مالا مجانا الى شخص هذا معناه اني اهدرت مال احترام مالي بالهبة المجاني اتفاقا الهبة كانت باطلة كما كيف تكون باطلة مثلا نمثل ببعض الامثلة افرضوا ان الهبة كانت بلغة وهبتك وملكتك لا بلغة قبل اظن ذكرنا ان الهبة تصور بشكلين فقد يكون الهبة بمعنى أنني رفعت المانع من تأثير يدك أنت إذا أخذت ملكت أنا رفعنا بس أثري أني مادونيه أذن إذن لا مون عقد بهذا المعنى مجرد إذن هذا معنى للهبة وعقلائي هذا والمعنى الآخر لا وهبتك يعني أنا ملكتك وأظن أنها بهم عقلاي فلو وهبت بلغة ملكتك ووهبتك واللي هو عقد ما نقول واشترطنا في العقد العربية بينما أنا أجريت في صيغة فارسية مثلا أو اشترطنا بلوغ القابل ليكن صبي او اذا كان صبي ولي يجي يقبل القابل يكون بالغ اشتراتنا هذا بينما هذا كان صبي وهو, وهو الذي قبل هذا مثال المثال الثاني العارية عارية يقولون انه بالي في صحفها لا ضمانة في صحفها على تفاصيل س من طبعا ندخل كالتفاصيل نراها صحفية مو على تفاصيل مثلا يقولون تعرف القول بأن عاريه الذهب والفضة مضمونة لكن لا قول عاريه غير الذهب والفضة اللي ما مضمونة بعضهم يقولون العارية المشروطة بالضمان مضمونة قلت تعال يقول له أنا عارت شيئا بلا شرط ظماني ثم تبين أنه باطل كان عاريتي هم قل افردوا لعدم بلوغ المستعير وغير شراطنا بلوغ مثلا فلم تكن مضمونة فهنا تطبق قاعدة ما لا يضمن بالصحفة لا يضمن بالفاصلة قال خلو كانت العارية الصحفة ما كان اكو بيضمان الان لا يضمن خو انا اقول أن هذا إن وافقنا على عكس القاعدة هم كنا نتقيد بحدودها كما قلنا عكس القاعدة أيضا ليست شيئا واردا في كتاب أو سن هم كنا نوافق لن نكبرها هل القواعد الفقهية أحيانا من تكبر تخلق مشاكل لن نكبرها. فنقبل بحدود ما إذا صدق صدق اني اهدرت ما نفسي، اهدرت كرامة ما نفسي وإلا فلا فمثلا أقول أنا المعير لو كنت عالما بان العاري غير مقمون في الشريعه لما ذلك اقتم قد يقال انه خب اهدا في كرامه مع أما ما أما نفسي اما اذا ما ارى هذا حكم شرعي الشريعه قالت انه العاري غير مقمون والا لو كنا احنا ايش مدينة يعني انا اعيرك كتابا الدور الى تلف عندك ما تضمن ليش وانا اعيرك حتى استشف بعدين من تلف عندك هم متعمد متعمدين تلف اداعك انا لولا نص شرعي على ان القاري ما مضمنه اداعك اقول لك بابا انا قلت كتابي تطالع به صح انت مو مغصب سنقوم عندك بس انتوني كتابي هذا ليس شيئا مجرد انه انها غير مطمونة شرعا انا اقول اذا انا اهدرت كرامة على نفسي فنشترق مثلا على الاقل نشترق العلم ان اكون انا عالما بهالحطم الشرعي فمع علمي بهذا الحكم الشرعي انا انضيتك كتابي معناه اني احذرت احترام النفس او على الاقل اذا ما اعلم على الاقل اكون قاصدا لعدم الضمان من انضيتك اصلا اصلا بهالنيه انضيتك وخذ استفيد راحاً من دون عمدك راحاً من دون يعني أصلاً بهالهدف أنت غيرتك هو معقول يقول أنه هنا صار إهدار الاحترام المالي قول نفس الشيء في الرهن نفس الرهن يقولون غير مضمون. الرهن إذا تلف طاعة المرتهن يتلف خلط طبعاً يضم الا اذا اكتفى بمعنى انه باع حتى ياخذ من عند دينه لا لا خف التقيه رجعت لا لو ان انا انا المدين احتفيت بمنطقتي من يروح يبيع ياخذ دينه والباقي رجع وإلا ا خد للدليل الدليل على ان الرحمن ليس مضمون خب انا ما ادري أنا ما أدني انطيته وبعدين تبين الرهن باطل أقول خل لي روح ما ما لا يضمن بالصحيطة لا يضمن بفاصلة خل يروح مالي. ما لي خل لي أنا خليتك خليت العارة الرهن عندك حتى تستفيد منه حينما أخلف عليك. تبيعتها أخذ فلوسك أما هل سائج الحرامي باقي اريد أريد مال فهل هنا يصدق اني أنه ما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفرسية يعني أنا اقدمت على إحداث مالي في المضاربة نفس الشيء في المضاربة أدلة صريحة في أنه المال إذا تلاف أو التجاره إذا خسرت المال يروح من جيب صاحب المال هذا صحيح ما يكلم لكن انا ما ادري ما اعرف مسائل انا انضيت المال إليك بعنوان مضارب هذا يصير معنا اني اهدرتم مال نفسي الوكاله نفس الشيء انا وكلتك انضيتك جنسا مالا وكيلي حتى عن حتى تبيعه انت رجعت تقول اخبط طريق باقو خب الادله الشرعيه صريحه وواضحه ان الوكيل ليس ضامن لو انه لم يتلف فتاخذهم عن لم يتلف ليش ضامن لكن انا العامل اللي ما ما ادري ويعني يعني انا شايف انه نقول ما لا يضمن بصحته لا يمرش لانني اهدرته على نفسي متى اهدرته على نفسي وما شابه ذلك كلام نفسو في الاطلاق ها في الكاله باطل او في الاطلاق ايه في المطلق فلو طلعت الوكاله صحيحه فبعد رغم على انفي خم انا ما كنت اد لكن الشريعة تقول لي بحكم انه بالوكاله ماكو ضمان هو ما يضمنه خب لكن بما اننا كلامنا في الوكالة الباطلة فاحنا هنا نجي ما لا ما لا يضمن بالصحيحه لا يضمن بالصحيح من افكي ان الوكالة الباطلة بعد اشي ابو هدي وكي اقول خب الحمد لله الوكالة الباطلة لو كانت صحيحة اخوة اكبر على الرأس فكم الشريعة انه انت مضامن لكن نحمد الله على أن الكلكات باطل جيب جيب ال جيب خب من هنا إلى هنا هل مطالب أظن كنا قايليها في الأيام السابقة الشيء اللي جت لكم ذاك اليوم أنه لازالت في تدور في نفسي حول الموضوع انا هنا أنا اريد اطرح فرد شيء فرد تشكيك اطرح شوفوا ان هذا التشكيك في محل او لا او مجرد وسوسه التشكيك اللي اطرحه ما يلي ونقول في طرف القاعده في, في اصل القاعده يعني حينما قلنا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاشله اعتمدنا على انه انا ما اهدرت كرامه مالي لذلك لانني بعت بفلوس صح البيع طلع باطل والظمان كان ظمان مسمى والظمان لم يسلم لي كل هذا صحيح لكن مادام اني بعت بفلوس باطل فلك واطل بيعي بفلوس معناه انني لم اهدد كرامتي فحينما لم أهدر كرامة مالي إجت القاعدة العقلائية أو رواية على اليد لو أم النبيها أو رواية أخرى فأصل الضمان سلو ما هناك ضمان المثل والقيمة مو ضمان المشن هذا في طرف القاعد أما من نجي إلى العكس؟ وهو حينما اعطيته مالا بمعامله في صحيح في صحيح ليس ضمان حينما اعطيته مالا بمعامله في صحيح ليس ضمان انا يمكن ان يقال انني هناك اهدار مالي أنا اهدرت مال خصوصاً إذا أعلم أنه ليس في أقصد لا ضمن أنا أهدرت مالي لكن ألا يقال أن إهدار مالي كان إهداراً مقيداً بالصحة المعاملة شو فرق بين خصب وذاك الصوب صب أني أنضي مالي بفلوس ثم اهدرت مال وإن كانت وان كان الثمن جعلته مسمى يعني الثمن الباطل لكن ما اهدرت مادر. احد الضمانين اللي كتمته معناه ما اهدرت مال لكن لو انني احد الضمانين رفعت وهو ضمان المسمى انا ادري ان ان معاملتي باطلة في الوكالة باطلة في صحتها ليس ضمان انا رفعت ضمان على اقدر اقول انا رفعت ضمان رفعا مقيدا للصحة الوكالية يعني بنينا على صحة المعاملة فرفعت الضمان اما اطلاق الرفع موجود يعني اهدرت مالي صح اهدرت مالي اهدارا مقيدا بعفوا الضمان ب... ب... اهدارا مقيدا بصحه المعاملة وهل اهدرت مالي اهدارا مطلقا هذا الاطلاق اني نجيبه قد اقول له ما اهدار اهداري لم يكن اهدار مطلق وحينما اعرف ان مقامل كباطلة افرح اقولها مزيل ما راح هذا الشبه كيف نستطيع ان نجيب عليه إذن انصحت هذه الشبهة نحتاج إلى استيناف بحث في عكس القاعدة يعني اللي أكدنا عليه في الأيام السابقة من أن القاعدة إحنا في الأيام السابقة شو قلنا أن القاعدة وعكسها متلازمتان لأن المقياس فش يلكن نقول لكم الهدار الاهدار وعدم الاهدار ان كان الاهدار إن كان عدم الاهدار يبقي احترام الماء الاهدار همخوا يسقط احترام الماء لكن ارد شكك في هذا من النقطه نقول فرق بين الاهدار وعدم الاهدار يكفي في عدم الاهدار تخيل ضمان ولو غلب وهو ضمان المسمى ما هذا الاثمان لكن لا يكفي في اطلاق الاهدار ما اقولش الاهدار في اطلاق الاهدار لا يكفي تخيل عدم الضمان وإنما تخيل عدم الظمان يخلق لي المتيقن أنه يثبت لي الإهدار على تقديم صحة المقامل أما الإهدار مطلقا ما هو دليل عليه فإن صحة هذه الشبه فلندقق شيئا ما في أدلة العكس ما لا يطمن بالصحيح لا يطمن بالفاصل أنا فعلا عندي هنا وجوه ثلاثة المجموعة الوجوه التي استفيدها من الكتب وجود ثلاثة للعكس لإثبات العكس. فس النقوض أكثر كما قلت النقوض أكثرها سنحذفها إن شاء الله. ما أظن إلا نقض نقضين اللي قبلًا أشارنا إليه في الأحداث السابقة. أكثرها نحذفها يعني بخ على قاعدتين من هالقبيل من هالمستوى. ولكن الوجود خل عمدة الوجود السائلة ما أقول كل الوجوه عمدة الوجوه خل نذكرها على الوجه على العكس على أن ما لا يضمن بالصحي لا يضمن بالفاسدة وهناك هم تشويش غريب في كلام الشيخ الأنصاري هم نشرحه الوجه الأول من الوجوه من وجوه ما لا يضمن بسخيطه لا يضمن بفاسده الوجه الأول ما رواه الشيخ الأنصاري عن الشيخ الطوسي في المبسوط الشيخ الأنصاري في المكاسب نقله أنا بأعتبر أظن المبسوط ما عندي فما راجعت إنما أنقل نقل الشيخ الأنصاري الشيء اللي راوي الشيخ الأنصاري عن الشيخ الطوزي في المبسوط هو هذا عبارته هذه ما لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بالفاسد بطريق أولى. إن كان لا يضمن بالصحيحه لا يضمن بفاسده بطريق أولى ثم الشيخ الأنصاري يقوم يشرح في المكاسب هذا موجود كاجب الشيخ الأنصاري يشرح أولاً ليش ما لا يضمن بالصحيحه لا يضمن بفاسده بطريقة أولى ليش؟ يعني يقوم يشرح كل هالقطعتين من الكلام الواحد ينضي شرح للقطعة الأولى وينضي شرح للقطعة الثانية، ثم يعترض على القطعة الثانية ويفترض أن هذا الاعتراض أبطلت القطعة الثانية ما أبطلت القطعة الأولى. فتجي شو موجود؟ نفهم من كتاب النكاس. ما لا يطمن بالصحيح لا يطمن بفاسده يشرح يقول ان الصحيح من العاقد اذا لم يختب الضمان مع امضاء الشارع له فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان هذا العالم يقول الصحيح ما اضمن والذي قد جعله الشارع صحيحا أم الله مع ذلك ما خلق الضمان لأنه لا يضمن بالصحيح بعد في فاسده فاسده يضمن هذا أصلا فاسد بعد أثر ما لان لأن أثر الضمان إما من الإقدام على الضمان والمفروض أدمه إما أنه ما أقدم على الضمان هو ما أقدم بجيء أن الصحيح فهي ما... ما يضمن وإلا لعظمنا بالصحيحة وإما من حكم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعامل الفاسدة فكم تعبدي بالضمان فهذا هذا المفروض أن هذا المفروض أن باطل اصلا وإما من حكم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعامل الفاسدة والمفروض أن لا تأثر شيء إذن ما يضمن هاي بيانون لطعة لل... الأولى من الكلام ثم يشرح وجه الأولوية ليش ما قاله بطريق أولى فلا, يضر... فلا يضمن بفاسده بطريق أولى كأن هذا كلام مستغل كان مثلا من قبل الشيخ الطوسي بينما هو مواشيك المواشيك كلام مستغل على كل حال يقوم يشرح وجه الأول... الاولويه وجه الأولوية هذه يقول ان الصحيح اذا كان مفيدا للضمان امكن ان يقال ان الضمان من من مقتضيات الصحيح لو كان الصحيح هو يخلق الضمان قد يقول قائل ان الصحيح لانه صحيح خلق الضمان ضمان شرعي صحيح خلقه فلا يجري في الفاسد تكوني لغما غير مؤثر والإخدام كان على ضمان المسمى والشارع لن ينضي إن كان الصحيح موجباً للضمان قد يقول غائل أن الصحيح يحصل ضمان المسمى وهذه هو مسمى ما مضمون فيرتفع أصل الضمان فكيف بالمفروض أن أصل الصحيح لا يفيد الضمان فكيف بفاصله هاي الأولوية ثم الشيخ قلت لكم عبواتها مشوشة طالعوها الشيخ يناقش الأولوية ثم يعود ويؤيد أصل الكلام اللي أصل الكلام يؤيده الأولوية يناقش أصل الكلام يؤيده نغاش الأولي أولوية كالتالي يقول الضمان يقول نفترض ان الضمان كان مقتضى القاعدة الضمان قاعدة كل ما مضمون افرضوا القاعدة العقلائية قائد على اليد مثل قائد العقل الضمان كان مقتضى القاعدة الاولي ولكن الذي رفعه نفس العقد الصحيح العقد الصحيح اجت الشريعه الشريع. قالت لا بل وكلمه ما كتمت خلاف القرار فصحه الرهن والاجاره مثلا اوجبت تسلط المرتين والمستاجر على العين شرعا فاوجبت رفع ضمان العين بخلاف الفاسد في الفاسد خاص الشريعه ما صححت الشريعة مع صحة أنت تقول بطريقة أولى ماكو ماكو ضمان لا خو افترض أن الصحة العطم رفعت الضمان الآن مادام الصحة العطم ما موجودة خلتها جوق الضمان لأن الضمان نفرق عليه. خوب هذا بيان الشيخ هذا البيان نحن كنا نتوقع أن الشيخ يقول إذن أصلوا يليل الشيخ الطوسي باطر موسى الاولويه رفل اصدع الباطر اذا كان اشار الى ان مالام الصحل لا يؤثر فالفاسد اصدع الباطر كنو نتوقع ان تكون نتيجة البحث هذه اصدع <تصفيق> مدلس الشيخ يجعل هذا اشكالا على الاولويه ثم يقلب مره اخرى بالمقطع الاول من كلام الشيخ الطوشي ويوجهه يوجه بنحوين مثلا يتوب انا اعتقد ان هذا نوع تشويش في التعبير والاولى ان نفترض هذا التوجيه نفترضه وجها ثانيا مو قلت في أول حديثي اني اذكر بث وجوه لتثبيت قاعدة ما لا يضمن بصفيفة لا يضمن بفاصله اعتبر أن كلام الشيخ الطوسي هو أول الوجوه وأن إشكال الشيخ الأنصاري وارد عليه وبطن راح وما يذكره بعدين بعنوان تصحيح أصلي كلام الشيخ الطوسي أنا ما أعتبر تصفت لخيام الشيخ الطوسي أنا أعتبر الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي وعدت ذكرها سأفكر حتى أعطيكم فرصة المطالعة أكتفي بهذا المقدار أنتوا طالعوا وردقوا في في كتاب الشيخ الأرصالي في المكاسب وفي التعليقات اللي جاية على المكاسب حتى نكمل البحث غدا إن شاء الله